اود استدعاء الوكيل المترجم لديكم كانت هناك مشكله يعني منفذ في برنامج تقسيم بالمرور التالفي او قد سبق من الحادث يقدر اختنصار ودي اشتبه قبل الله غير يفاته اللهم بيوتى لقد اتاك احسان انت خنصار وشتنه وللو ايه اتوار لغة اتوار بي احسان خنصار وشتنه كل يوم temos قالوا كل يوم يصير يدار تماما كل يوم يتغيره ساعه كل يوم يتغيري هو فقط بنمره درجاته هو فقط في زمانه بده يبلش كل امور بده يتخلص بده تكوني يي بدهم مسائل الميراث لما رجع حضرات الدوله المصرفيه يا حضرات دوله فلسطين كل زمانه من الولاده حتى التقاعد شو انتقي يا ترى بسمك غير فلا مجرور فمن يوم غير غير دبي دبي طغرا غير في داره داتيه مسله ترمقها يسقى مرفر قد يذره خذوا خذوا فرك زرو تنير اول ذروه بهذا حق دباب اول اسمع عليهم بلا رسقه تنير مرتبه الارتي